جزاكم الله خيرا وبارك فيكم ونفعنا الله بما قلتم وغفر الله لنا ولكم وللمسلمين أجمعين أحسن الله إليكم يقول السائل هل يشمل حسن الخلق المسلمين فقط أم الكفار أيضا حسن الخلق في تعامل المرء به مع المسلمين هذا يزيد من الألفة والمحبة والتعاون على البر والتقوى والشيوع الخير وانتشاره بينهم وفوائد حسن الخلق في تعامل المسلمين مع بعضهم لبعض كثيرة جدا فهو مطلوب بين المسلم وبين اخوانه وأيضا مطلوب من المسلم أن يتعامل مع الكافر بالخلق ليتألف قلبه ليتألف قلبه لهذا الدين وكثير من الكفار دخلوا دين الله سبحانه وتعالى في قديم الزمان وحديث بما رأوه من أمور عظيمة جدا في المسلمين الموفقين للوزوم الإسلام والتمسك به فأثر فيهم ذلك وهذه التي تسمى الدعوة بالقدوة الحسنة الدعوة بالقدوة الحسنة يرى الخلق ويرى الأدب ويرى الوفاء ويرى الأمانة ويرى الخصال العظيمه التي دعا إليها الإسلام ولهذا قال الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروا إليه أن إليهم أن تبروهم وتقسطوا إليهم أن تبروهم وتقسطوا اليهم إن الله يحب المقسطين أن تبروهم إليهم إن الله يحب المقسطين فالمعاملة الحسنة معهم حتى الهدية حتى أن الإمام البخاري في كتابه الأدب المفرد عقد بابا عنوانه باب الهدية للمشرك الهدية للمشرك فتأليف القلب المشرك بالمعاملة الجيدة والهدية ونحو ذلك هذا من الأسباب والبواعث التي ربما بإذن الله سبحانه وتعالى أن تحرك في قلبه قبول هذا الدين والدخول فيه نعم. أحسن الله إليكم يقول السائل ما هي الأمور المعينة على حسن مراقبة الله سبحانه وتعالى دائما وأبدا هذا أعظم أمور المراقبة لله سبحانه وتعالى دائما وأبدا وهي منزلة الإحسان وهي التي تضبط للمرء استقامته على دين الله سبحانه وتعالى إذا وفق إلى أن يكون بهذه المرتبة يراقب الله عز وجل في أفعاله وتروكه في أفعاله وتروكه يراقب الله سبحانه وتعالى ويعين على ذلك أعظم إعانة حسن المعرفة بالله كما قال الله عز وجل إنما يخشى الله من عباده العلماء ولهذا قال بعض السلف من كان بالله اعرف كان منه أخوف فكلما زادت المعرفة بالله زادت الخشية وزادت المراقبة وزاد أيضا الإقبال على طاعة الله عز وجل وأيضا يعين المرء على تحقيق هذا المطلب العظيم الدعاء لأن القلوب بيد الله فلا يحصل فيها شيء من الخير إلا إذا جعله الله في القلب مثل ما قال احد التابعين قال لو جعل لو أخرج قلبي من صدري وجعل في يدي اليسرى وجيء بالحسنات والخيرات كلها وجعلت في يدي اليمنى لم استطعت أن أجعل شيئا منها في قلبي إلا أن يكون الله هو الذي يضعه ما يمكن الإنسان أن يستجل بقلبه شيء من المعاني العظيمة والأخلاق الفاضلة والأمور العالية إلا أن كان الله وضع له ذلك في قلبه ولهذا الأخلاق وهائد الأخلاق وهائب مثل ما جاء من بعض السلف قال إن هذه الأخلاق وهائب فإذا أحب الله عبده وهبه منها فإذا من الأمور المعينة في هذا الباب كثره الدعاء كثره الدعاء ومن الدعوات الماثوره النافعة في هذا الباب اللهم من اسالك خشيتك في الغيب والشهاده فالدعاء نافع جداً وايضا ينفع المرء ويفيده في هذا الباب الإقبال على العلم لأن العلم نور و و وضياء لصاحبه وايضا من الأمور المعينة على, على تحقيق هذا المطلب مصاحبة الأخيار وملازمة الصالحين ومجالستهم ومجالس العلم ومجالس الفضل هذه كلها من الأمور التي تعين على تحقيق هذا المطلب نعم أحسن الله إليكم يقول السائل هل تجب السمع والطاعة للحاكم المتغلب بشوكته الخارج على الإمام الشرعي وإن كان هذا التغلب قد وصل إليه بإراقة الدماء وظلم الناس في الحديث هنا قال وإن تأمر يعني التأمر هنا يسعر بي بالتغلب يشعر بالتغلب والإمره للإمام الأصلي تبقى له الأصل أن تبقى الامره للإمام الأصلي وليس لمن ينازعه بل جاء الأمر بقتل الثاني من ينازع الأمر لكن إذا استقرت الأمور إذا استقرت الأمور واستتبى الأمر واصبحت الولاية بيد شخص ما ولم يبقى ولاية لاخر لآخر فإن الولاية لمن صارت الولاية بيده وصار الأمر بيده ومثل هذه الأمور يعني الجواب هنا جواب عام لكن الحوادث المعينة لابد فيها من رجوع إلى أكابر أهل العلم لابد فيها من الرجوع إلى أكابر أهل العلم ولا يستفتى في هذا عامة الناس وصغار طلاب العلم وإنما يرجع فيها إلى الأكابر من أهل العلم مثل ما قال الله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 وكلت شخصا أن يذبح لي الأضحية وأمسكت عن الأخذ من الأظافر والشعر فمتى يحل لي الأخذ منها؟ يحل لك الأخذ منها إذا ذبحت الأضحية إذا ذبحت الأضحية تمسك عن الأخذ من شعرك وأبفارك حتى تذبح الأضحية نعم حسنا الله إليكم يقول السائل ما حكم من لبس يحرامه ونوى في منزله ثم لوى عند الميقات؟ النية لا تكون إلا في الميقات وإذا نوى قبل الميقات فإن النية تقع لكنه يكون قد خالف السنة وإلا يصبح دخل في النية يصبح دخلا في النية ويصبح بهذه النية قد أحرم محرما يعتبر والإحرام منه وقع قبل الميقات فإحرامه يصح هنا لكنه يكون خالف السنة حتى ولو في مسافات ليست بطويله الأصل أن تكون النية من الميقات، فإذا نوى الميقات احرامه صحيح وهو قد أحرم ودخل في النية، لكنه عنده شيء من المخالفه للسنة. أما إن أخر النية إلى ما بعد الميقات وجاوز الميقات. دون أن يحرم فلا بد أن يرجع للميقات وإن لم يرجع وأحرم بعد المجاوزة الميقات يكون قد ترك واجبا من واجبات حجه نعم حسنا الله إليكم يقول السائل نحن ذاهبون إلى الحج كمشرفي حملة ونريد أن نحرم من الميقات ولكن قالوا لنا لا تحرم إلا بعد التفتيش فهل إذا أحرمنا هناك يعتبر حجنا صحيحا لا وين أفتاك الناس وأفتوك هذه لا ليس كلام أهل العلم الذي قال لك هذا الكلام هذا ليس كلام أهل العلم وإنما الإحرام إنما يكون من الميقات الإحرام إنما يكون من الميقات فالنبي عليه الصلاة والسلام لما وقت المواقيت قال هن لهن ولمن أتى عليهم ممن أراد مكة او عمره فلا يجوز لك أن تتجاوز الميقات وأنت تريد الحج او العمرة إلا وقد أحرمت نعم أحسن الله إليكم يقول السائل المرأة الحائض إذا استمر حيضها بحيث جاء وقت المغادرة إلى بلدها وهي لم تطف طواف العمرة ولا طواف الإفاضة وهي لا تستطيع أن تؤخر رحلتها فماذا تفعل لها أحد خيارين إما أن تعمل على تأخير الرحلة وهذا أسلم لها وتجتهد في ذلك والأمور ميسرة بدل السيارة سيارة يتاخر معها زوجها أو محرمها وبدل الطيارة طيارة وتأخر الرحلة حتى تكمل حجها وعمرتها كما قال الله سبحانه وتعالى وأتم الحج والعمرة لله هذا الخيار الأول وهو الاولى والخيار الثاني أن تسافر إلى بلدها لكنها تبقى محرمة ولا يقربها زوجها لأنها لا تزال عليها على الإحرام ثم يرجع بها محرمها بعد شهر أو شهرين أو نحو ذلك حتى تكمل حجها أو تكمل عمرتها والخيار الأول هو الأولى والأسلم لها نعم حسين الله إليكم يقول السائل هل يجوز لي أن أذهب إلى الحج بدون تصريح لا يجوز وهذه التصاريح التي ألزم بها ولي الأمر هي من مصلحة المسلمين وأخذ بها بعد جمع أهل العلم من أنحاء العالم والتشاور في هذا الأمر وقرروا أن الأمر يقتضي ذلك وأن هذه مصلحة لا بد منها فجعلت هذه التصاريح من أجل الحد من الأعداد التي تصل إلى مكة من, حد من الأعداد التي تصل إلى مكة وطاعة ولي الأمر فيما فيه مصلحة المسلمين ومراعاة مصالحهم هذا واجب يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله واطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم ومر معنا حديث الباب السمع والطاعة نعم حسن الله إليكم يقول السائل رجل يحج عن أبيه وهو يذبح الشاه في الحج عن أبيه هل يستطيع أن يذبح الأضحية عن نفسه وهو في الحج هذه الشات التي يذبحها عن أبيه هذا من أجل التمتع فمن تمتع بالعمرة إلى الحج السيسره من الهدي فهذه فهذا هدي التمتع يذبحه عمن نوى الحج والعمرة عنه وأما الأضحية فإنه تجب عن على عن عنه وعن أهل بيته إذا كان قادرا على ذلك فكونه ذبح الهدي عن والده لكونه يعني حج عنه واعتمر جمع له بين الحج والعمرة هذا لا علاقة له بالأضحية الأضحية باقية باقي في وجوبها عليه ما دام مقتدرا فعليه أن يذبح الأضحية والأولى أن يكون ذبحه لا في بلده يوكل أحدا من أهله أو ولده أو قرابته بذبحها في يوم النحر في البلد نعم أحسن الله إليكم يقول السائل ما تفسير قول الله سبحانه وتعالى ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله أي بطاعة الله بفعل الطاعات ولزوم أوامر الله سبحانه وتعالى وشراء النفس ابتغاء مرضات الله لا يكون إلا بلزوم الطاعة وفعل ما يرضي الله خلافا لفهم أهل الضلال ولا سيما الخوارج في ارتكابهم لأعمال هي من شناع الأمور وامور مصادمة للإسلام ويدخلونها في مفهوم هذه الآية حتى إن في من الخوارج المتقدمين سموا أنفسهم الشرى إشارة لهذه الآية الناس ناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله وعبد الرحمن بن ملجم الذي قتل الصحابي الجليل علي بن أبي طالب ضربه بالسيف مع رأسه وكان يقرأ عبد الرحمن ملجم هذه الآية ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله يعني أن قتله لعالي من الأمور التي يبتغى بها مرضات الله هذا كله من الضلال يقتلون أهل الإسلام بل يقتلون خيار أهل الإسلام فاشتراء مرضات الله لا يكون بالضلال ولا يكون بالتعدي على الأنفس المعصومة والأموال المحرمة وإنما يكون بطاعة الله طاعة الله سبحانه وتعالى ولزوم شرعه واتباع سنة نبيه صلى الله عليه وسلم لا تشترى مرضات الله ولا تنال إلا بذلك بلغنا الله عز وجل اجمعين نيل رضاه وهدانا إليه سراطا مستقيما واصلح لنا شأننا كله إنه تبارك وتعالى سميع قريب اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمه أمرنا وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير والموت راحة لنا من كل شر اللهم آت نفوسنا تقواها وذكها أنت خير من زكاها أنت وليها أمولاها اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا ولولاة أمرنا وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات والأموات